وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَكُونُ مِنِّي مَسَاءٌ أَمَّا خَلَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَلَمْ نَكُ شَيْئًا فَرَبُّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْتَرِنَّهُمْ شد على الرحمن عتيا ثم لا نحن أعلم للذين هم أولى بآصيا وإن منكم إلا واردوها كان على ربك حتما مقطيا ثم ننجي الذين اتقوا وندقوا مِنَ الْجِنِّ يَوْمَئِذٍ نُجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَجَوْا أحسن هم أحسن هم أحسن أثاثا وليا قل من كان في الطلالة قل من كان في الطبالة فليمتد له ربما حتى مادام ان العذاب ورمق الناس فسيعلمون من هو شرهم كان فسيعلم وَنَاقِيَةٌ صَالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ سَوَاءٌ هُمْ وَفِيْنَا رَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَطَالَبَ كُلَّ يَمِينٍ مَّا لَهُ وَلَا يَنْفَعُ أَضَلَّ الضَّيْبَ كلا سركتب ما يقولون وانا ود منهم العذاب امدا ونرذهم ما يقولون وياتي ان فدا واتخذوا من دون الله الهه ليكون لهم عسا كلا سيفضلون بعبادته ما أرسهم هسا فلا تعجل علي وقال انتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا كل ما في السماوات والأرض إلا ما آت الرحمن لقد <تصفيق> parte لنجعلها شيئا متقينا ونوامين قوما نتا وكم ان ملكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من احد او تسمع